والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الألعى الغالبين فيها أبدا وعد الله حقا وعد الله حقا ومن أصدق من الله صيلا ومن أصدق من الله